يُنَجِّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنَجِّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلِفِينَفِيهِ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 أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء كأصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب لعبوا وله وزينة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 أَلَّا <سؤال> يَعْلَمَ أَهْلُ <سؤال> الْكِتَابِ <سؤال> أَن لَّا عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ اللَّهِ مَن يَشَاءُ